هدر <تصفيق> الباله دغف تتراجع منا هيدر باكر ويزوار الدمار الطبل الجنا يا الغرغان وبحر دموب هيدر اقصد وتعنا بس تلزم بيدك شباتك اسمع صوتك تطلب وتمنى تاخذ كل مرادك واكثر هيدر تاجر ما تخسر من يبغض يخسر اخرته ودنياه بحضره هيدر يصيح الشام من يبغض هيدر يخسر اخرته ودنياه بحضره kisha hadar مفتاح الجنة وهني قبل كان حروفه الله بقدسيه ونوره الاسلام الدوله العظمه قدر البار وابدع رسوم مروعه لوحه وصوره راك وعصدق بالختم جمعا يا بحقك مذكوره شخصك نادر ما يتكرر لهجته ثابت ما قطن الفوت وذنوني ندفو ينخاب حضره حيدر الشاه بدر مفداح الجنه وهنيال الولا حضره حيدر النار يصيح الشاه حضره حيدر النار يصيح الشاه هو ال العالم يتوسع وم يتطور يوميا أفكار حدث افكاره وتصنع اللي يحدث من عالية عاليات ايش قد تبرمج هيدا اصعب نوعيه انترنت البار وتعجل وصل برمجه العقليه برنامج من ربك ما يقدر خلت فيروس المنكر برمجه العالم سرك هيدا ما تلقاه بحضره خيدا نار العالم سرك انت الحق من ربك بالباطل اسمك يعلى حبك واجب وما حبال هذا العذر قبح من فعلك تاجر يوم النحشر دينك ما بلا حبك يرجع لك بس الشيعه ولا يتحدى تاجر توقف لو تشفع لنا ولا تظلم حيا اللي ما يمشي بضربك يعثار يا اخو يسمع موش اسم الله وحيل ويا بحضره هدا صاحي ويسمع من شسم الله وحلو يا بحضره حيدان ياك الشاحي مفتاح الجنه وهنيال الولا بحضره حيدان نار الصيح الشاحي حضره حيدان and so جانب اسمك جاك لله تتوسع لي هموم الحاير يما لقك بيدك ينحل يا اوسع مدفا بالجنة وهن يا معبار رايد حاجة للمطار بونش ماي عيونك للضيف وتتلقى بحضرتك حي للضيف وتتلقى بحضرتك حي hayda hayda hayda الناصبات والنشر يحترب عمري من يوقف قدامك فاس ما ينفع دمعه ولا عذره ارجع انك ما يستاهل تراب الجنه ولا ذره حتى النار ترفضك كل ارجع واطلع برا تقبال الضو الاحمر ما تنطيه الضو الاخضر رايعبر بس التابع حيدر والهواب حضره حيدر نوصل الشارع يمر بس التابع dar مفتاح الجنة